ولكن انكم فتنتم انفسكم وتربصتم وتربتم وغرتكم الاماني وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا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 إَّ المُصّقينَ وَْمُصّقاتِ وَأَقََض اللهَّه قَربًا حسَسَنَا وَأَقَضُ اللهَّه قَرضًا حَسَنَي الله يضَاعفُ لَهُم وَلَهُم أَجرٌ كَرم وََّذينَ آمَنُوا بِاللهِ وَسُله أُلائِكَهُم رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بينكم. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب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 ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب الا في كتاب من قبل ان نبر ا ان ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم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 قد أأَرسَ الناررسُ لناَا بالِالبَّناتِ وَأَم زَلنا مهُم الكِتاباب والمزَانَ لَقومُوم النَّاسُ بالِالقِطة وَأَزَلن الحَديدَ فيِيهِ بَأس شَديدُ وَمَ نافع وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرُسَلْنَا نُوحًا وَإِبَرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقَدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ فَضْلُ اللَّهِ وَإِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ وَإِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ من يساء والله ذو الفضل